التسجيل الثامن استمع إلى الجمل ثم اختر الجواب الصحيح وقرأه ألف قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام باء ديننا دين الوحدانية تاء مخلصين له الدين ثاء لا يعبدون معه أحدا